يُقَلِّبُونَ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفات بالبنين وإذا بشر راحده بما ضرب للرحمن مثلا بما ضرب للرحمان مثلا ظل وجهه ظل وجهه مسود وهو كذب أو من ينشئ في الحنية وهو في الخصام غير مبين وجعل الملائكة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 وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون